قصيدة أبي الفتح البستي في الحكم عنوان الحكم لأبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي الشافعي رحمه الله محققة على أربع عشرة نسخة منها نسخة بخط أبي منصور الثعالبي تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم بسم الله الرحمن الرحيم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 وأرعي سمعك أمثالاً أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صف وغفران وكن على الدهر معوانا لذي امل يرجون داك فإن الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصيما فانه الركن إن خانتك اركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عز ومن هان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان من كان للخير مناعا من فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان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 وما على نفسه للحرص سلطان من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوا أوضى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاقا منهم نصابا لأن سوسهم بغي وعدوان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 مدامة ولحصد الزرع إبان من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منه موصل وثعبان ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان ولا يغرنك حظ جره خرق فالخرق هدم ورفق المرء بنيان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الاحسان امكان فالروض يزدان بالانوار فاغمه والحر بالفضل والاحسان يزدان صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان فإن لقي تعدواً فلقه أبداً والوجه بالبشر والإشراق غضان دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهن وَإِنَّ أَظْلَتْهُ أُورَاقٌ وَأَثْنَانُ وَالنَّاسُ أَعْوَانُ مَوَالِتْهُ دَوْلَتُهُ وَهُمْ عَلَيْهِ إِذَا عَادَتْهُ أَعْوَانُ سَحْبَانُ مِنْ غَيْرِ مَالٍ بَاقِلٌ حَصِرٌ وَبَاقِلٌ فِي ثَرَائِ الْمَالِ سَحْبَانُ لا تودع السر والشاء به مذلا فما رعى غنما في الدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم ورائز لست تحصيها وألوان ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تخدشن بمطل وجه عارفات فالبر يخدش مطل وليان لا تستشر غير نب حازم يقضين قد استوى فيه إسرار وإعلان فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان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 وصاحب الحبص إن أثرى فغضبان حسب الفتى عقله خلاً يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان هما رضي عالبان حكمة وتوقاً وساكنا وطن مال وطغيان اذا نبا بكريم موطن فلاه وراءه في بسيط الارض اوطان يا ظالما فرحا بالعز ساعده ان كنت في سنه فالدهر يقضان ما استمر الظلم لو انصفت اكله وهل يلذ مذاق المرء خطبان يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخى الجهل لو أصبحت في لجاج فأنت ما بينها لا شك ضمآن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 فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في الاسراف امعان هب الشبيبه تبدي عذر صاحبها ما عذر اشيب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قنات الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصوها قريع الشعر حسان تم بحمد الله